وَإذاَا نَقُلَّذينَ آممَنُوا قالَاوا آممََّ وَإذاَا خَلَ بَعضُهُمْ إِلَ بَعْضٍ قالَاوا أَتُحَدّثُونَهُم بِمَا فَتَتحَ اللهَّهُ عَلَْيكُمْ قالوا أَتُحَدّسُونَهُم بِمَا فَتَتحَ اللهَّهُ عَلَْكُمْ لحَجُكُمْ بِ لُحَان وكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُم أَفَلَا تَعقِلون أَولا يَعلَونَ أن اللهَّه يَعلَ ماَا يصِّونَ وَماَا يعلنون وَمنِنهُم أُّونَ لا يَععلمون الكِتابَ إِللاا أَمانانَ وَإِنهُم إِللاا يَظّون فَويل للَِّذينَ يَكْتُبونَ الكِتَابَ بِأَدهِم ثَُّ يَقولُلونَ هذاَا مِن عدِ الله ثمَُّقولُونَ هذاَذَا مِن عدِ اللهَّهِ يَشْتَرُ بِي ثمَمَنَ قَليلَ فَوإلُ اللَهُم مَِّا كَتَبَت أَديهِم وَإلُ ال لهُم مِمَّا يَكْسِبون